يا ابو الرغي رنيلوذ بشي منتك يا عباس وانت ابو فاضل ونعرف غيرتك يا عباس هاي ابو فهد ابو الرغي رنيلوذ بشي منتك دك يا حبها اسعار يا ابو غيث الونيس دك علي حامل حمل تحصد فروس من خطب الموزمه انت وارت من علي حامل حمل تحصد فروس لاعد من خطب الموزمه صحا والغتال وميه من كثر فيض دمه solib zoudak mino yasilkoudak min tosol bizoudak من نسختها الاصليه من اسست احمد شكر العبودي أنا, انا يا عفاه يا سليل نورك يا بك في لتمان احض عولك النهر يا مزلا حجيب وما خيب بنونك انا يا زين بك في لتمان احض وين ترى حديب وما اخيب ظنونك اسحق برس الاعاد وخل تشوف عيونك اسحق برس الاعاد وخل تشوف عيونه وانت ترفع هودك من تصول بزادك وين انت ت ودك بنصولي بزدك الجافتك حره يا اخويا ونعم من الجافتك الجافتك حره يا اخويا ونعم من الجافتك يا حظي يا ويلي كنت بوفل ونهر طيرتك يا حظي ها يا بريداي shime takia amma كنت مفاضل ونعدك يا عم حسني يصلح حدودك اتصل شارتنك اسد تعلي غداك الشجاعه وان بعدك بالمهد وانت طفل القامه شامخ بشارتنك اسد تعلي غداك الشجاعه وان بعدك بالمهد تنصر المظلوم مرادك وانت وعدت الواحد تنصر المظلوم توه له بزودك ما يترغب انت صلي بزودك وانت اللي معدل يا غيره وماكو منها الخوتك وانت اللي معدل اللي منها الخوتك يا مثل ما بين الجشر يوسف وخوانا عشيره وانت وحدك يا القمر قوتك الحسين صارت مثل ما بين البشر يوسف وخوانا عشيره وانت وحدك يا القمر رمزت لاجيال تبقى تصول بزادك انه روان وجودك صولي بزادك تعجز الابيات عنك ما توصل صورتك وتعجز الابيات عنا والله والله ما توصل صورتك يا ابو فضل يا عبار انت وينك ايمن شاطر السعوديه <متصفيق> سدران الناصري واحمد الزيدي ادى سدران الناصري وتصيرني الكلمه من تصل لبزودك من يصلح حدودك من تصل لبزودك يا ابو الغيره لود بشيمتك يا عباسها